إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين, مقرنين دعوا هنالك تبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قُلْ أَدَّلَكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ قُلْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَا يَمُوتُ فِيهَا ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا